وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلن إنهم في ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أودى في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله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 ولا يعلم الله الذين آمنوا ولا يعلم وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحامدين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم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 Faajinalahu ashab al-safinat, wajalnaa ayat al-alamin. Wa Ibrahim azqalil kaumhi ibadulillah, wattaqul. Zalikum khairul-kum, in kuntum ta'lamul.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 ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ونقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا نصير قتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إن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 والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعبدونك بالعذاب ولو لا أَجَلُ مُسَمَّلَجَاهُمُ العذابَ ولا يَأْتِينَ إنهم بغتة تؤون وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيقة بالكافرين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 أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتَّقِ الْقَطَفَ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم متوا للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا